للمغطوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد رفادا والذي أخرج المرعى الذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحواس نقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للسرى فذكر إن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 BEL TUCZIUNA LHAYATA Alhamdulillahi Rabbil alameen Arrohman arrohim Maliki yawm iddien Iyaka n'akudu wa Iyaka n'asta'in Ihdina siraqa almustakim Siraqa الذina an'amta ala iril mazdubi alain walaqqa очку Qualsebra, uxor子ako k fungalakia. Zanya Berean